ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب إ ل ي ه من خبر الوريد إ ذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من ه ذ ا ف ك ش ف ن ا عن تغطاءك ف ب ص ر ك ا ل ي و م ح د ي و ق ا ل قرينه هذا م ا ل د ي عتين ا ل ق ي ا م ي ه ا كل كفار ع ج ي د من ناع للخير معتد مريب الذي موسوعه ا ل ن ا ف ب ل ق ي ا ه في ل ل ع ذ ا ا ب ل ش د ي د ق الاسلاميه قرينه قال قرينه ربنا ما موسوعه النابلسي للعلوم ق ق د د ت إ ل ي ك م ب ا ل و م ي ه ما يبدل القول لدي وما أ ن انا بظلام وما أ بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم, يوم نقول لجهنم, يوم نقول لجهنم م ا هل امتلات وتقولها المزيد و ع ز ن ف ت ا ج ن ة للمتقين غير بعيد هذا م ا ت و د و ن ل ك ل أ و ا ب ل ف ي للعلوم ا ل ا س ب ا م ي ه خ ل و ع ه ا ل ن ا ب ل ك ي و م ا ل خ ل و د ل ه م م ا ي ل ا و ن فيها و ل د ي ن ا م ي ه